Him, I. Oh, نعلمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذب خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من نار جن النار فبأي آلاء ربكما تكذبان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 كونا تكذبا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوارل المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آل ربكما تك